أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَدِثُوثُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْ فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه و